على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم جبتان الى المدينه فلقد صلى الله عز وجل ان يقبل منه ومنكم جميعا وليجعلنا ويعقلنا المتقى وليعقلنا ولوالدينا وللاهالينا ولولاتنا وجميع المسلمين يا ايها الاخوه انقسمنا الناس في هذا اليوم الى قسمين قسم قد تقبل الله عز وجل منهم أوه. تصل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم أوه. والقسم الآخر لم يقبل منهم عرمنا الله واياكم من ذاته وقد, وقد فكي عن كبير المؤمنين على طالب، رضي الله تعالى عنه أنه كان في آخر يوم من, من ايام رمضان ينادي فيقول من المقبول منا فنهندي من المقبول منا فنهندي ومن الموجود منا فنعزيه لا حول ولا قوة إلا بالله فنصرى عز وجل أن يجعلنا وإياه من المغفوغين عنده والفائزين لديه جل وعلا وحدي عفوضة المبتة يا والمعاصي والتقوير والله كثير جدا الله دعك عفوضة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 وهذه الاعياد اعياد زمانيه واعياد مكانيه الاعياد الزمانيه مثل عيد الفطر وعيد الارحام هذه اعياد زمانيه اي تعود بعود الزمان واعياد مكانيه مثل عيد عرفة. عرفه هذه عيد كما انجاها في حديث موسى بن علي عن ابيه عن عمر بن عامر وغيره أن رسول عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم الأضحر وأيام التشويق عيدنا اهل الإسلام فعندما يجتمع المسلمون في عرفة وعندما يجتمعون كذلك أيضا في ميناء في يوم العيد الأبضل الأضحر وفي ايام التشويق هذه عياد فكانية فهذه العياد وبالإضافة إلى عيد الأسبوع الذي هو الجمعة هذه العياد منها ما هو عيد مطلق مثل عيد الفطر يوم الفطر يوم, يوم واحد هذا عيد مطلق ويوم الأرحى هذا عيد مطلق وعياده قيدة مثل الجمعة عيد ولكنه مقيد ولذلك يجوز صومه إذا صام الإنسان يوما قبل أو يوما بعد لكن يوم المضى ما صومه أبدا ولا كذلك أصبح كذلك ايام التشويق لا يتصيامه الا بمن حج ولم يجد الهدي يعني حجة متمتعة ولم يجد الهدي ما يشرع له فعقوة إذا لم يصور قبل عليها يصور عشرة أيام سبعة بالحج ثلاثه ثلاث نعم ثلاثة في الحج. وسبعة إذا رجع. نعم فإذا لم يصور قبل يوم الفرح يصطف أيام التشويق، فهذه عياد مقيّدة. هذه العياد أيها الإخوان لغمة الله عز وجل بأن جعل لنا عياد. نحب في هذه العياد الفرح ونحب فيها السوؤ ونسمع في أهلنا وبي أحبابنا وبأقربائنا وبأصحابنا نحب في فيها السعياد الفرح والسوؤ. وتحب الفرح والسوؤ هذا أمر مشهور. وليس المقصود الغاو والصعوق والسرور مثل ما يفعل مع الاسف في هذه البلاد لا حول ولا قوه الا بالله وفي غير بلاد الاسلام مع الاسف من ما يسمى برقصات العرضه هو قد يقتل وقد يقع فيها اختلاط بين رجال ونساء وما شابه ذلك هذا ليس من فعل المسلمين هذا ليس من فعل المسلمين هذا هذا فعل اهل الشبه والذين لا يعظمون الله جل وعلا ولا يعبدون الله جل وعلا على نعمة سبحانه وتعالى ولذلك يقطع بعض السلف أن المرء على الناس يضحكون في يوم العيد هل هؤلاء يعني هل هم يعلمون أنهم تقبل منهم أو لم يتقبل منهم أو نحو العباد؟ فالعيد كما يقطع بعض السلف هو من استعد ليوم الوعيد لمن خافه ليوم الوعيد والسعادة لهذا. نعم ويا اخوان هناك عياده معنويه المقصود بالعياده المعنوية كما يوقد عن الحسن البصري رحمه الله كل يوم لا يعصي فيه الانسان رب عز وجل ويطعي الله لا في هذا الانسان كل يوم لا يعصي فيه الخالق سبحانه وتعالى لكن يقصد الحسن هذه عياده معنويه ليست حسيه لأن ليس في الاسلام عياد سوى ما تقدم يوم مشطوب يوم واحد والأضحى والثلاثة أيام من بعد وقبل يوم عربة وعيد الأسبوع يوم الجمعة وأنما على ذلك ليس هناك عياد، يعني ما نسمى بعيد الأوش وعيد الشجرة وعيد مليئيش عيد الجلاء وعيد الجلوس وعيد العوش وعيد وعيد وعيد وأسمى ما نص الله فيها من السلطان هذه لا شك أنها محدثات وفدع هذه محدثات وفدع وأغينا أنها يجمع في هذه الأعياد في عيد الفطر ولا صلاة العيد وصلاة العيد واجبة يا أيها الأخوان واجبة على أبو جهل. ويتأكد في حق لسه أن يادينا إلى المصلى. يتأكد في حق لسه أن يادينا إلى المصلى. كما في صحيح البخاري في حديث مطية رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه صلى والسلام فقالت ام بارث ان يشد الجيوب المستفيد قالت ام بارث كانت الفرى ليست عندها قالت له بيسها ذهب من الذهب يا فهي تعرف في حق النساء حقوقنا ونحن طبعا تفيذا يعني ليست يسبب مضير ما يستعمل الطيب نعم فادعوكم لدعوي الى صلاه العيد وان النساء ياتي باهل معهم وباولاده يشهدون هذه الصلاه ويا ترى سنتقدم قليلا ايضا يشروع في العيد التجمل وقد جاء في شيء قاضي ايضا أن عمر ربنا عمر قالوا واصل عليه صلى الله عليه وسلم يرفع هذه الفله الفله اصب فترجع هذه الفله حتى التجمل فيها في العيد وجاء في روايه الجمعة ثم نعم يشروع ايضا في العيد من شان يتجمل نعم يشروع ايضا في عيد صطر التكبير طبعا والاضحى له دعوه للتكبير في الاضحى من اول يوم من ايام العشر بالنسبه الى الفطر يبدا التكبير من حين خروج الانسان الى المصمم والله عز وجل يقول لتخذ العده ولتخبر الله على ما اهدافه يعني بعض العلم يرى ان التكبير يشفع من مغيب الشمس اليوم والقول الاخر انه عندما انسان ياخذ الى الصلاه صلاة العيد يبدأ بالتكبير وهذا الذي ثبت على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والامام باشا فيشوع التكبير في عيد الفطر والتكبير يمتد الى ان يخرج الامام لصلاه العيد فيكبر الصلاة فاذا انتهت الصلاة طبعا ساتا له صلاة العيد مخصوصه بالتكبير ومكعدوله ثانيه فتمسيه التكبير بانتهاء الصلاه صفة هذا التكبير في يقول الله ركو الله ركو لا إله إلا الله اكبر الله ركو الله ركو ولله الحمد كما جاء هذا عبدالله الشيطان من حديث على عبدالله المسعود رضي الله تعالى عنه أو يقول كما جاء عن سلمان بالنسبه لزكاه الفطر نهاية... نهايه نهايه زمن نهايه وقت وقت زكاه الفطر هو قبل الصلاه واخر وقت اخراج هذه الشفاهه انه من يؤخذ أن اذا الصلاه لا قبل قبل الانصاد اذا صلى الانسان خلص وقتها انتهى زكاه الفطر تكون صدقه من باقي الصدقات فلا بد ان تكون قبل ذلك هذا والله أشهر أن يقبل بنا منكم و أن لنا سؤلنا من وقالنا تمرات الشيخ تمرات الشيخ سنة التمرات قبل نعم نعم كبه هذا الكون علينا من السنة ان الإنسان اذا قبل أن يأخذ المصنى أن تمرات ويأخذ من ويت هذا من السنة يأخذون ويت وراء نعم رحمة الله سيكرا الله <تعلم>